Ay ala s-salam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 وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ان الصراع بين الحق والباطل صراع قديم كوني كتبه الله عز وجل على عباده فقال سبحانه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 ومستمر الى قيام الساعه وبقدر تمسك اهل الحق بالحق يظهر الله عز وجل على يديهم الخير وبقدر تخليهم عن الحق ونصرته بقدر ما يظهر اهل الباطل وينشرون فسادهم في الارض ايها الاخوه الكرام منذ ان اشرقت شمس الاسلام على جزيره العرب والصراع بين الحق والباطل قائم ومستمر فلما دعا النبي عليه الصلاه والسلام اهل قريش جميعا فقال لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا كان ردهم اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء عجاب واستمر هذا الصراع وكان من نتائجه ان عذب الكثير من المسلمين بل وبعضهم وضع على النار وبعضهم احرق وبعضهم من وضع الصخر على صدره وبعضهم من قتل في سبيل الله بسبب الصراع بين الحق والباطل فلما ضيق عليهم اذن لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الهجره فكانت هجره الحبشه الاولى ثم الثانيه لما خرج 83 رجلا و امراه ان كان فيهم عمار ابن ياسر و 82 ان لم يكن فيهم عمار فاخرج المسلمون الى الحبشه الى النجاشي لما قيل لهم انه لا يظلم عنده احد خرج أهل الحق يحافظون على حقهم عند أهل الكتاب فلما ذهبوا إلى النجاش وكان المتحدث باسمهم جعفر ابن أبي طالب لم يسكت أهل الباطل على ذلك بل أرسلوا خلفهم زبانيتهم أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه قبل ان يسلموا واخذوا معهم الهدايا للبطارقه والاساقفه والنجاش لان اهل الباطل طرقهم معروف معوج اطعم الفم تستحي العين فاخذوا الهدايا الكثيره وذهبوا الى البطارقه حاشيه النجاشي واغروهم بالمال والهدايا ما شانكم قالوا نريد هذه الثله ان تعود معنا هؤلاء من بني جلدتنا وخرجوا على الهتنا وسبوا الهتنا وقالوا كلاما كثيرا فلما حضر عمرو بن العاصو بن أبي ربيع إلى النجاشي قصوا عليه الخبر فقال النجاشي والله لا أسلمهم حتى أسمع منهم فجيء بهم فتكلم جعفر بن أبي طالب ثم قال أيها الملك لقد كنا قوم مباشرة نعبد الأصنام ونشرب الخمر ونئد البنات ويأكل القوي فينا الضعيف فأرسل الله عز وجل إلينا نبياً منا نعرف نسبه فأمرنا بعبادة الله عز وجل وحده وأن لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالبر والصدق والعفاف وأن لا نأكل الميت وأن لا نعبد الأوثان فقال له النجاشي هل, أن هل أنزل معه وحي القرآن فقال جعفر نعم فقال اقرأ علي وكان جعفر ذكيا فتخير آيات تمس عقيدة النجاش فقال جعفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كف ها يا اي صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا الى اخر الايات فبكى النجاشي ثم قال والله لا اسلمهم لكم ابدا فرجع عمر عمرو بن العاص وابن ابي ربيعه هل سكن لا لم يسكت, لم يسكت اهل الباطل, الباطل. فقال, فقال عمرو بن العاص وكان داهيه من دواهل العرب قال, قال, قال عمرو بن العاص لعبد الله بن ابي ربيعه في, ربيع ربيع في الغضب سادبر لهم مكيده تاتي بهم فقال له ابن ابي ربيعه لا تفعل قال لا افعلن ففي اليوم التالي ذهب عمرو بن العاص الى النجاش قال ايها الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا يخالف ديانتنا ويخالف عقيدنا فجمعهم مره اخرى فقال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم فقال جعفر بن ابي ربيعه نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فقال النجاشي هذا لا يعد ما قاله ابن مريم قيدا قش ثم قال لهم انتم سيوم او شيوم في ارض والله لا اسلمكم واستقر على ذلك واستمر الصراع بين الحق والباطل حتى وصل الى يومنا هذا والقصة طويلة جدا فظهر اهل الباطل على حقيقتهم وبغضهم للاسلام ورفضهم لمبادئه عيانا جهارا وظل اهل الحق متمسكين بحقهم واستمر الصراع ايها الاخوه الكرام على قدم وساق ان اهل الباطل يحاربون الاسلام ويخافون من الاسلام لانهم لا يعرفون الاسلام حق المعرفه او انهم يعرفون الاسلام لكنه يخالف اهواءهم ويخالف مصالحهم الشخصيه فاخذوا يحاربون الاسلام ليلا نهار حتى لا يسود الاسلام وتسود الشريعه الاسلاميه ايها الاخوه الكرام ان الاسلام لا يظلم احد ما علمنا الاسلام ظلم احد ان الاسلام دين الرحمه ودين العدل ان الاسلام لا يعرف الانتقام ولا يعرف التشفي ولا يعرف العمل للاهواء ان الاسلام شريعه سمحه انزل الله عز وجل كتابه على نبيه صلى الله عليه واله وسلم رحمه لكل الخلق وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فانت ولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جاء الاسلام فارسى مبادئ الرحمه بين الرحمة, الن... الرحمة, الرحمه بين الناس والسماح, والسماح, والسماح ونبذ التشفي والانتقام, والانتقام وحضوث النفس. النفس لما دخل, دخل النبي عليه الصلاه والسلام, والسلام دخل مكه, مكة فاتحا, فاتحاً, فاتحاً مظفرا دخل منكس الرأس تواضعا لله, لله عز وجل وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فجاء اهل الباطل بباطل بباطلهم وهم يعتقدون ان محمدا سينتقم منهم ويتشف منهم لانهم كانوا يدبرون المكائد ليلا نهارا لا يكفون, لا يكفون على الذل عن, عن ذلك, عن ذلك أبدا, ابدا طيلة الاعوام الثمانيه التي قضاها عن النبي عليه الصلاه والسلام, والسلام بعدما هاجر من مكة, من مكه الى المدينه, المدينة, المدينة ماذا قال, قال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا, قالوا تالله, تالله لقد اثرك لقد الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء الاسلام لا يعرف الانتقام والتشفي من اجل النفس وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام سمحا عدلا في اعقاب فتح مكه ايضا اهدر النبي عليه الصلاه والسلام دم جماعه من قريش منهم عبد الله ابن ابي الصرح وابن خطل ومقيس بن سبابه وعكرمه ابن ابي جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدتوهم معلقين باستار الكعبه فاقتلوه اما عكرمه, عكرمة بن ابي عبر جهل, عبر جهل فركب البحر وفر ثم أسلم, اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه إسلام إسلام إسلام إسلام إسلام إسلام واما ابن خطل, خطل فادركوه في السوق, في السوق فقتلوه ومقيس, ومقيس بن صبابة, صبابه ادركوه عند الكعبه فقتل اما ابن ابي الصرح فذهب الى عثمان بن ابي عفان وكان ذا قرابه منه فلما, فلما اختبأ عند عثمان عند بن ابي عفان, عفان عثمان, عثمان بن ابي عفان عثمان اخذه عثمان وذهب, وذهب به الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو مختبئ خلفه فقال له, له عثمان, له عثمان, عثمان مان مان يا, رسول يا رسول الله بايع عبد الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله فلم يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالثالثه قال يا رسول الله بايع عبد الله فمد عبد الله بن ابي الصرح يده فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ثم قال لاصحابه اليس منكم رجل رشيد رايتموني لم ابايعه الا الا قتلتموه فقال يا رسول الله هل أومأت لنا بعينيك غمسْتَ لنا بعينيك قال معاذ الله ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين هذا هو الإسلام الذين يخافون منه ويخافون أن يسود الإسلام بين الناس وينتشر الإسلام بين الناس دين سمح عبد الله, عبد الله بن مسعود, مسعود رضي الله, رضي الله عنه. عنه كان في السوق, كان في السوق وكان, في وكان يحمل, يحمل ماله في عمامته لم, لم يجد مكانا اامن من عمامته فوضع المال فيه, فيه. فلما ذهب, ذهب الى السوق سرق المال من العمامه العمام. لص, لص محترف. محترف فلما ذهب يشتري بضاعته ياتي يبحث عن المال لم يجده قال سبحان الله من سرق مالي فاجتمع الناس حوله واخذ يسبون في من سرق ويشتمون في من سرق ويرفعون ايديهم يدعون عليه فقال ابن مسعود حسبكم حسبكم ثم رفع يديه وقال اللهم ان كان عبدك هذا سرق المال في حاجه اليه فبارك له فيه وإن كان, وان كان سرق المال اجبراء على, على المعصيه فاجعله اخر ذنب لله هذه يا سماحه, سماحة الإسلام. الاسلام وهذا يذكرني بعمر بن, بعمر دينار. بعمر بن دينار لما كان, لما كان يقوم, يقوم الليل فقفز لص من, لص من النافذه الى بابه الى الاداره فتركه, فتركه ابن دينار لان البيت ليس فيه شيء سجاده يصلي عليها وفراش ينام عليه ليس فيه لا مال ولا طعام ولا اي شيء فتركه حتى فتش فلم يجد مالا فامسك به قال يا هذا ليس عندي شيء من امر الدنيا الا اعطيك شيئا من امر الاخره اذهب فتوضا ثم واقفه فقام معه الجيش في صلاه الفجر اخذه وذهب الى المسجد فقالوا يا ابن دينار من هذا قال هذا لص جاء يسرقنا فسرقناه ان الاسلام دين سمح دين ينشر الرحمه بين الناس حتى بين الحيوانات قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتوا فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتله وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ البهائم غرضا غرضا غرض أي يضرف فيها, يضرف فيها السهام. السهام ونهى النبي, ونهى النبي عليه الصلاة والسلام على, على لطم البهائم على وجهها. على وجهها دين, دين نشر الرحمة, الرحمة بين كل, كل شل. شل. شل وأهل, وأهل الباطن يخافون, يخافون أن يسود, أن يسود الإسلام بينهم. بينهم. بينهم هل علموا أن الإسلام ظلم أحد؟ هل وجدتم, هل وجدتم أن, الإسلام أن الإسلام أكل مال أحد؟, أحد, أحد, أحد, أحد هناك فرق بين الاسلام والمسلمين وهذا الفرق لا بد ان يعلمه كل احد الاسلام دين الله عز وجل في الارض وهو مهيمن على كل الاديان وهو نافذ ومانع الى قيام الساعه وسيمكن الله عز وجل لدينه في الارض اما الاسلام اما المسلمون فيتفاوتوا في بعض العصور يزدادون قوه وتمسكا بدينهم فيسود الاسلام وفي بعض العصور ينتشر الباطل فيقل تمسكهم بدينهم فيضعف الاسلام ففرق ايها الاخوه بين الاسلام وبين, الإسلام وبين المسلمين جاء الاسلام فحكم الناس بالعد لما جاء اسامه بن زيد الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اراد ان يشفع في المراه التي سرقت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله والذي, والذي نفس محمد, محمد بيده لو أن فاطمة بنت, بنت محمد, محمد سرقت. سرقت ولم يقل بنت, بنت رسول, الله رسول الله حتى يساوي بين بينا كل, بينا كل الناس, الناس. لو, لو فاطمة أن فاطمة بنت محمد, محمد سرقت لا قطع محمد يده إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق منهم الشريف تركوه إذا سرق منهم الشريف اصحاب المناصب اصحاب الوجهات تركوه واذا سرق منهم الضعيف اقاموا عليه الحد وهذا مجسد في واقعنا المعاصر اصحاب المليارات الذين سرقوا كل ثروات المسلمين ولم يتركوا خلفهم الا الفتات تركوه ورجل مسكين عليه دين ولو ب100 جنيه يذج به في السجون والمعتقلات انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق منهم الشريف تركوه واذا سرق منهم الضعيف اقاموا عليه الحد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي خلافه المسلمين وانشغل بالحكم فجاء ابنه عبد الله بن عمر وكان متبعاً لاثار النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه البخاري وغيره تاجر ابن عمر فنمت تجارته واصبح عنده قطيع من الابل ففي ذات يوم يمشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد قطيعاً من الابل قال ابل من هذه قالوا يا امير المؤمنين هذه ابل ابنك ابن الحاكم ابل ابنه قال عبد الله قالوا نعم فناداه قال يا عبد الله قال لبيك ابي قال ابل من هذه قال ابلي تاجرت ونميت تجارتي حتى ربحت كل هذا القطيع هذا ابن الحاكم تاجر ولم يشك منه أحد وإنما هذا ماله حلاله تجارته التي أحلها الله عز وجل له هل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك فقال عمر, عمر بن الخطاب لابنه بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين يا عبد الله اتريد ان يقول الناس قبل ابن, ابن, ابن امير المؤمنين راحك وقبل ابن امير المؤمنين جاءت والله لن يكون هذا ابدا يا عبد يا الله, الله! بع الابل وخذ رأس مالك, راس مالك رأس مالك, مالك وضع, وضع الباقي في بيت مال, مال المسلمين لامك هذا هو الاسلام الذي يخافون منه والذي يحاربونه ليلا نهار ويسهرون ليلهم ونهارهم يدبرون لاسقاط الاحكام ذكر الذهبي وغيره وان كان في القصه ضعف ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه في معركه صفين سقط درعه فاخذه يهودي فأخذ اخذ درع, درع علي بن ابي طالب وكان امير المؤمنين, المؤمنين. بعد, فترة بعد فتره وعلي, وعلي يمشي, يمشي فوجد هذا الدرع مع اليهودي. مع اليهودي فمسك, فمسك به. به قال يا هذا هذا درعي درع درع درع. قال ليس درعك يا علي يا امير المؤمنين ليس درع والدليل انه درعي انا انه معي فاتي يبين هل عندك دليل على انه درع فقال له علي بن ابي طالب هيا نحتكم الى شريح شريح هذا من اشهر قضات التاريخ شريح القاضي وكان قاضي المسلمين وليس قاضي اليهود فقال اليهودي اجل نتحاكم الى شريح لانه يعلم ان الاسلام لا يظلم فذهب علي بن ابي طالب ومعه اليهودي والدرع الى شريح فقال شريح ما ما بينتك ايها اليهودي قال هذا الدرع درعي والدليل انه درعي انه معي ملكي قال وانت يا امير المؤمنين قال هذا درعي والذي يشهد معي الحسن قال يا أمير المؤمنين أوى ما علمت أن الإبن لا يشهد لأبيه قال مولايا قنظر قال أوى ما علمت أن المولا لا يشهد لسيده قال لا بينه ليس معي أحد يشهد فقال شريح الدرع لليهودين رغم أن شريح يعلم أن علي صادق فيما يقول فقال الدرع لليهودي فاخذ اليهودي الدرع ثم قال يا علي هذا الدرع درعك انت وسقط منك يوم كذا وكذا في مكان كذا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دين يحكم قاضيه على حاكمه انه لدين حق هذا هو الدين ايها الاخوه الكرام, أيها الإخوة الكرام الذي يحارب وتسمعون, وتسمعون الافتراءات, الافتراءات والاباطيل ليلا نهار, نهار. اقول قول هذا واستغفر الله, الله. الحمد لله الذي كون الاشياء واحكمها خلقا وفتق السماوات والارض وكانت رط وقسم بحكمته العباد فاسعد واشقى وجعل للسعاده اسبابا فسلكها من كان اتقى احمده ولا اقضي له بالحمد حقه ايها الاخوه الكرام ما من رجل يظلم في ملك الله عز وجل ويحييد عن طريق العدل والانصاف والمساواه الا قسمه الله عز وجل في الدنيا قبل الاخره ولنا في الحكام الظالمين اسوه وعبره تكبروا في الارض وبغوا في الارض وملؤوا الارض ظلما وفسادا بعدما كانت مليئه بالعدل والقسط فاكبههم الله عز وجل على وجوههم وجعلهم لعباده عبره وعظه وهذه سنه الله عز وجل في كونه واياته في ملكوته ان الله عز وجل في كتابه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده الله عز وجل يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حكاما في التاريخ كتبت, كتبت اسمهم كتب اسمهم كتبت بمداد, بمداد من ذهب اقاموا العدل بين الناس وحكام, وحكام, وحكام آخرون, اخرون وضعوا في مزابل التاريخ ولا ادل على ذلك من طاغيه الاندلس المعتمد بن عباد الذي ظلم وتجبر وقتل اهل الحق والعلماء وكان يغدق على اهله وابنائه من كل خيرات المسلمين قالت زوجته يوما له اريد ان اطأ في الطين بقدمي لانها ملت من النعيم طول النهار للنعيم ذهب فضه حلير فتريد ان تجرب حال الناس. الناس قالت اريد ان اطأ في أن أطع الطين بقدمي, بقدمي. فامر لها المعتمد جئ ابيط بمواصفات خاصه خاص. خاص. خاص. زي صاحبنا ال... ال... ال... الهالك <تصفح> لما تزوج بعد وفاه زوجته الاولى حمام السباحه جاب له ميه من فرنسا بالزجاجات حتى يتنظف, حتى يتنظف. <تصفيق> لانه يبدو انه لم يكن نظيفا <تصفيق> هذا المعتمد جابو طين بمواصفات خاصه وملئ بالمسك والزعفران ثم قيل لها امشي في الطين مشيت المراه في الطين ثم غسلت الها وهذا ان دل على شيء على فانما يدل, يدل على كثره, على كثرة النعيم للمعتبر بن عباد هل, هل دام ملكه الا يقرا قوله وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس جاءت ديوش المرابطين واجتاحت ملكه واخذوه ووضع في السجن سيجنه اغماض أغمات. امراته مشت في مشت الطين الحقيقي من طين مخلوط بالمس جربت الطين الذي يمشي فيه, فيه باقي, الناس. باقي الناس كانت تغزل عند الناس حتى تطعم بناتها. بناتها اما بناته, بناته فتغيرت وجوههن الوجوه الناعمة التي ينطق عليها النعيم والترث أصبح يخطب عليها البؤس والشقاء ذهبت زوجته وبناته وهو في السجن يوم العيد من أجل الزيارة فلما رأى هن بكى ثم قال فيما مضى كنت بالاعياد مسروره فساءك العيد في اغمات ماسوره ترى بناتك في الافمار جائعه يغزلنا للناس ما يملكنا قطميره يطأنا في الطين والاقدام حافيه كانها لم تطأ قبل مسكن وكهفوره برزنا نحوك للتسليم خاشعه ابصارهن حثيرات مكاسيره فمن مات فمن بات بعدك في ملك يسره به فقد بات بالاحلام مغرورا ايها الاخوه الكرام الاسلام دين العدل والقسط وينبغي علينا جميعا في هذه الاونه ولكثره الاحداث وزخمها في عصورنا هذه حتى الانسان اصبح لا يلاحق الاحداث من كثرتها يصبح على شيء ويمسي على شيء الاحداث تترى وتتوالى ويحتار الناس ماذا يجب ان يفعل ايها الاخوه يجب علينا عدة أمور وهي كثيرة ولكنني أركز على ثلاث الأمر الأول يجب علينا في هذه الأيام الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الحيدة عنها ففيه من نجاه وعدم السير الخلف الآراء والاجتهادات الشخصيه والتحليلات السياسيه وينبغي ان يكون سبيلنا ومنهجنا الاعتصام بكتاب الله عز وجل قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان نلتف حول سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نفتش عن علمائنا من جديد بعد هذه الفتره الساحقه الماضيه ينبغي ان نفتش على العلماء وعن طلبه العلم وان نلتف حول وان نتعلم العلم الشرعي الذي ينجو بنا من غمار هذه الحياه فان السنه كسفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك الامر الثاني الذي يجب ان نتخذه دربا هو ترك الخلاف أن نضع أيدينا, نضع أيدينا جميعاً, جميعاً في أيدي بعض, أيدي بعض. وأن ننحي الخلاف جانباً. جانباً فما, فما أوتي المسلمون فيما سبق إلا من أجل الخلاف بينهم فإذا, فإذا وضع, وضع المسلمون أيديهم في يد بعض, في بعض. ما, ممكن ما ممكن لهم في الأرض ليس هناك وقت للتناحر كثير من الناس يجعل, يجعل شغله يجعل الشاغل, الشاغل الاخوان, الاخوان المسلمين والتفتيش عن عورات الاخوان المسلمين, الاخوان المسلمين الاخوان المسلمون فئه من الفئات لهم ما لهم وعليهم ما عليهم مثل غيرهم لهم جانب يصيبون فيه ولهم جوانب يخطئون فيها لكن هذا الوقت ينبغي علينا جميعا كمسلمين ان نتناصح ولا نتفاضح فان الدين النصيحه ارى ملاحظه ارعى أرع وجاجا عن منهج اهل السنه والجماعه انصح واوجه وارشد وابلغ وابذل ما عندي من علم حتى اعذر الى الله عز وجل لكن هذا الزمن ليس هو وقت الشرزم ليس هو وقت لاكل لحوم بعض ليس هو الوقت المناسب لانتهاك عورات بعض ليس هو الوقت المناسب لتتبع عورات المسلمين فمن تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت فعلينا جميعا ان نكون يدا واحده ضد هذه الموجات القبيحه العفنه التي تطل وجوهها من كل الجهات يريدون ايها الاخوه ان يستاصلوا شافه الاسلام من جذوره يريدون ان يبقى الا يبقوا من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه وكأن, وكأن الاسلام اصبح متهما في, في ذاته وكأن, وكأن الإسلام, الاسلام الان اصبح رمزا للرجعيه والتخلف وكأن الاسلام أصبح ضيفاً, اصبح ضيفا ثقيلا على هؤلاء النصيحه الثالثه ينبغي علينا في هذه الايام ايها الاخوه الكرام الا نبيع اذاننا بثمن بخس لابواق الاعلام الفاجره ان وسائل الاعلام تشن حمله شرسه ممنهجه على الاسلام وعلى كل من ينتمي الى الاسلام ايا كان توجهه قديما من فتره كانت الحمل حمله على السلفيين وحمله على الاخوان المسلمين ولكل لها اسسها ومناهجها اما الان فاصبحت الحملات مسعوره على كل من يحمل مبدا من مبادئ الاسلام وهؤلاء في جملتهم كذبه وخائنون وحرب الشائعات كانت موجوده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكان المنافقون هم الذين يقومون عليها اشاعه في عائشه ما اشاعه وكان راس هذه الشائعه ابن سلول راس المنافقين واتهمها في عرضها وكانت اياما سوداء ايام تموج لبيت النبوه حتى نزلت براءه ام المؤمنين عائشه من فوق سبع سماوات ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم الى اخر الايات وقال تعالى والذي كذى الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم واشاع ما اشاع واشاع ان عثمان قد مات واشاع ان محمدا قتل واشاع الكثير والكثير والكثير ولا تزال ابواق الاعلام في عصرنا هذا تلصق بالاسلام التهم الباطلة والفاسدة فانصح الجميع الا يمشي خلف هذه الشائعات وأن لا يصدق, ولا يصدق كل, ما كل ما يقال والأولى من والأولى هذا كله ألا, كله ألا نستمع ألا إلى كل, كل ما, يقال. ما يقال أسأل الله, أسأل الله العظيم رب العرش, رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة رشد. أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن الموك اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن رب اته نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم ان احييتنا فاحينا على الاسلام وان امتنا فامتنا على الايمان اللهم ارض عن الاربعه الخلفاء والائمة الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واجعلنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم اباءنا اللهم ارحم اباءنا واغفر لامهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allah u aqbar, Allah u aqbar. Ashhedu an la ilaha illa Allah. Ashhedu an la muhammad rasulullah. Ashyya ala ssolehe, ashyya ala felaha. Qad qam ta ssolehe, qad qam ta ssolehe. Allah u aqbar, Allah u aqbar. La ilaha illa ilaha illa.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 ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم لم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عا فلا تقهر وامساء الى فلا تنهر وامما بنعمه ربك فحدث الله الله Allah, Allah.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لا الهقريش الى فهم رحله الشتاء والصيف يَعْبُدُونَ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ Samia Allahu li man hamida Allah Allah, Allah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجه خالصا اذكر الاخوه والاخوات بخطبه الجمعه القادمه لفضيله الشيخ الدكتور عبد البديع سعد الدين وجزاكم الله خيرا